بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين